بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت توراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزلت التوراه والانجيل من قبل هدا للناس وانزل الفرقان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 آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ تبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا ابي كل من عند ربنا وما يذكروا الا اولوا الالباب رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ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 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أءنبئكم بخير من ذلك للذين استقوا عند ربهم جنات اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج خالدين فيها وأزواجهم مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا تَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمُونَ بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْضٌ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 وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آمَنْتُمْ فِيهِ كَمَا آمَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ۚ أَلَا إِنَّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ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 ناصرين alam tara ila allatheena ootuna thibam min alkitabi yud'oona ila kitabi allahi liyahkuma baynahum yud'oona ila kitabi allahi liyahkuma baynahum thum يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات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 تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحب وَنَالَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ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 قَالَتْ يَا مَرْيَمُ أَنَّ مَالِكِ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى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 فِكِي وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إليك. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهِ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بِنُ مَرْيَمَ وَجِيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 وَرَسُولٌ إِلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِّي, أني أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيَاءٍ الطين طير فأم phúc فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تؤۡۚ وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من توعات ولأحل لكم بعض الذي حرّم عليكم وجئتم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله رب ورب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 تُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسى إِنِّي بيك رافعك الي مِنَ من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم في ما لكم به علم فلمت تحاجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما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 فروون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون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 لا احد مثل ما اعتيتم او عند ربكم ان الفضل بيد الله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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بطنطار يؤذه إليك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 ذين اشتروا بعهد الله وایمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ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 اتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تترسون استخذوا الملائكة والنبيين أغبابا أَيَأْمُرُكُمْ بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون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 صدق لما معكم لا تؤمنوا نبيه قال أقرتم وأخذتم على ذلكم اصري. قارو أقررنا.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 وَآمَنَ مَنَّ بِنَا اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ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 كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ لِكَا جَزَاءُ أُمَّنْ نَعِمَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُقَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ زَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْبَاطِلُونَ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 ناصرين لن تنالوا البر حتى مما تحبون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 حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تكفرون بِآيَاتِ الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تصدرون تَجْعُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْعُونَهَا وَجَوْنُ وَأَن تُمْشُوا هَذَا وَمَالَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم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 من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبياض وجوههم وتسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ أُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ ٱلْعَٰلَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ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 غُربت عليهم الذلۃ اينما سوقفو الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وَبَأَوَى بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَظُلِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُرُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء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 يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم قبالا ودوا ما عن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 هاأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ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 ان الله بما يعملون محيط واذا غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ همم والافت منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتبعوا تقوى يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ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 عافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقن ما رَلَتِ للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وَجَنَّتَيْنِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ وَالَّذِينَ مِنَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 ولم يصرعوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم موفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّبِينَ تقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فان مس سَلَقَوْا مَقْرُحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شهداء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ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 ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 هي منها وسنجزي الشاكرين وكاين من النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما اصاب في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا بَنَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ دنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إن تطير الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 ذ ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة.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 إذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم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 قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك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 ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ان استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا انما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 فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر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 أَفَمَنِ اتَّبَعَ الرِّضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَا أَوْلَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 يهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا, وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولما أصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير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 قل فادرؤوا عن أنفسكم الْمَوْتَ إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أَمْوَاتًا بل أحياء إن عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون.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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد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 إنما نُمّلِ لهم خيرُ لِأَمْفُوسِهِمْ إنما نُمّلِ لهم ليزدادوا إثمَهُ وَلَهُمْ عذاب مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا تم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتب من رسوله ما يشاء، فأمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خيرا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ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 الدنيا illa mata'ul ghurur la tub'u la'un fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'un min ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبروا وت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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسن سَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْهُ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلا تحسبنهم بما من العذاب ولا عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ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 انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من زكر او انثى I will not be able to do a job of a person from فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لاكمفرن عناهم لاكم فيرن عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله.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 مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والدين فيها نزلم من عند الله وما عند الله خير للابرار